116. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 117. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 118. وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 119. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء آمن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 وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُونَ وَمِنْ آيَاتِهٖ أَنۡ خَلَقَكُم مِّنۡ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنۡتَشِرُونَ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 ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فحيي به الارض بعد موتها ان في ذلك لآيات لقوم يعطلون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 انشورا كفا فيما رزقناكم فانتم فيه سواء اتخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعطلون بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم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 119. ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون 110. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون 111. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون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 فَاتِتِيَ الدَّقَرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا يَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ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 لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْكُمْ مَاءً مُمِيتًا وَلِيُذِيقَكُمْ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 تَجَاؤُوا بِالْبَيِّنَاتِ فَنَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ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 مِنْهُ لَا مُبَنِّسِينَ فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا ثَرَّاوَهُمْ أَصْبَحُوا ظُلُمَاتٍ ظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ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 كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى طُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ